Bismillahi rrahmani rrahim La uqsimu biyawmi lqiyami wa la uqsimu bin nafsi llawwamah A yahsabu linsanu alla najma'a idaman bal qadirina ala an nusawwiya bananan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 نا قدم واخر بل ينسى على نفسه بصيرا ولو قام عذيرا لا تحرك به انسانا كان تعجل به ان علينا جمعه وقرانا فاذا قرانا فاتبع قرانا ثم ان علينا بيانا 118. كلا بل تحبون العاجلة 119. وتذرون الآخرة 110. وجوه يومئذ ناظرة 111. إلى ربها ناظرة 112. وجوه يومئذ باسرة 113. تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلوة التراقية وقيل من أقرى 124. وظن أنه الفراق 125. والتفت الساق بالساق 126. إلى ربك يومئذ المساق 127. فلا صدق ولا صلى 128. ولكن كذب وتولى 129. ثم ذهب إلى أهل أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من منينا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن